فيبقى آمن وعمل صالحا لمن دائما يكرم بالعمل الصالح رد على هؤلاء لان العمل الصالح شرط لكن هل شرط صحة ولا شرط كمال شرط كمال العمل الصالح شرط كمال لاننا لو قلنا شرط صحة يبقى لو خلاء الرجل لو لم يعمل مقتضى الإيمان يبقى هو مخلد في النار لأن نفينا صحة الإيمان إذا اعتبرنا العمل الصالح شرط صحة لا العمل الصالح عند أهل السنة شرط كمال، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث أبي سعيد وغيره يخرج من النار ويدخل الجنة رجل لم يعمل خيرا قط شبقى قط دي تدل على المعنش خالص طب يطلع عليه عشان الكلمة الكلمة الطيبة قالها يوما من الدهر يبقى هذا الرجل في مجال العمل ليس له عمل ما الذي اخرجه الكلمة فلو اعتبرنا ان العمل شرط صحة يبقى ما يخرج أبداً، لكن هو شرط كمال. يبقى الكلمة الطيبة شرط صحة، الكلمة التوحيد شرط صحة، والأعمال شرط كمال. لكن الإيمان قول وعمل ولا بد، ويزيد وينقص ولا بد. لمن آمنا وعمل صالحا إذا لا يدخل الجنة إلا من آمنا، أي قال الكلمة. وعمل صالحا أي أتى بمقتضيات الإيمان إبا نعرف بقى أن الثواب الله تبارك وتعالى وهو الجنة شرط لها الإيمان والعمل الصالح